إنه لقول رَسُولٍ كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم وأن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء رَبُّ رب العالمين